وَقَالَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكَذِبْ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ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 قُل لِّي عَوْنٌ مَّا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَذِنَ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَقَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ أَحْزَابٍ مِثْلَ دَابِقَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيبُ ٱلْمَلَّ لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّمَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ ٱللَّهِ مِنْ عَاصٍ وَمَن يُذِلَّ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نَادِ